بوك تو ديودة سميت فيانس واحد وعشرون, وعشرون. سارونا تيفي محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان No kurienes jūs esat? Min aina ant. Min aina ant. No Bāzeles. Anā min bazel. Anā min Bāzil. Bāzeli atrodas Šveicē. Bāzil fīs vīs fī rā. Vai es varu jūs iepazīstināt ar Millera kungu? Ismahūlī, an uqādīmā lakum, al sejīd Miller. Ismahūlī, an uqādīm lakum, el sejīd Miller. Viņš ir ārzemnieks. Hūā ēnabī. Hūā ēnabī. Viņš runā vairākās valodās. هو يتكلم عدة لغات هو يتكلم عدة لغات vai ju sheet هل حضرتك هنا لاول مره هل حضرتك هنا لاول مره nei este biju jau pagaju šejā gadā الماضي لا قد كنت هنا في العام الماضي بت <تصفيق> tikai ولكن لمدة أسبوع واحد فقط <تصفيق> ولكن لمده اسبوع واحد فقط كا يومس بي مومس بوجودك عندنا تستمتع بوجودك عندنا؟ ليوتي جدا. الناس هنا لطفاء. جدا. الناس هنا لطفاء. ان اري وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا ماذا هي ما هو عملك ما هو عملك اس اسموتوكوتايا انا مترجم انا مترجم اس توكو أترجم الكتب أنا أترجم الكتب و يو هل حضرتك هنا لوحدك هل حضرتك هنا لوحدك ما منسفيرس ارير شيت ل زوجتي زوجي هنا ايضا لا زوجتي زوجي هنا أيضا انظر ارماني ابي باني وهناك طفلاي الاثنان وهناك اطفالي الاثنان